أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم ستقام تتنزل عليك تتنزل عليهم الملائكة أن وبني جننه وانشروا في التي كنتم تعبدون وَمَا اسْتَخَفَّتْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تتنزل عليهم الملائكة السَّمَاءِ مَاءٌ فَطَهُورٌ وَأَنزَلْنَا مِنَ أبشرك بالجنة التي كنت تتعذب. نحن أولياء. في الحياة ولكم في خمّات تجتئي أنفسكم وذمكم في خمّات تدعون نزولًا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من ومن احسن قول الذم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَ الَّذِينَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَذَّ وَنْتُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يَئُولُونَ وما ينلغاك ان الذين صبروا وما ينلغاك وَلَئِنْ لَمْ يَحْضُرْنَ چیز صبر و میل قاکه ایلا ذوح ذن نک من الشیطان نزغن فاستعیب ای <تصفيق> طنیز ساعب اللاج إن رج و سميع العجيب من نز فَاسْتَعِبِ بالله فَاسْتَعِبِ اللّٰه إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ الله العليم